اللي هو آ خ ر باب في, في ايه في كتاب الروح وتقريبا آ خ ر درس في كتاب الروح ا ل ف ر و ق الشرعيه اتكلمنا المره الفاتت نتكلم عن ل الفرق بين الخوف والرجاء, الخوف والرجاء. كلمنا عن الرجاء يكمل قدرناش الخوف عن, الرجاء عن الرجاء آسف. على الفرق بين تكلمنا قلت وفضل إيه؟ الجزء بتاع و ان شاء الله يكون ع ن ي ده اخر اي ه اخر كلام في هذا الباب و اخر كلام في ال كتاب نفسه الحمد ر ج ا ا ء ل لله ا ل مر ة ا ل ل ي ف ا ت ا س ت و ف ن ا ح ق ه و ق ض ر الحمد لله اي ن ل ك ل ا م في تمني بسل اي برد اي نعيد الكلام الى حد ا ل م ا في مساء الفرق بين الرياء و ا ل تمني ان ر ا ج ي ز ي م ا ق ل ن ا عبد ان ت ل أ ق ل ب ه باليمان ا ل ر ا ج ي عبد امتلا قلبه ب ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالله وباليوم ا ل آ خ ر يبقى ل أ ن ه و لما يقول امتلا قلبه بالله ا ل إ ي م ا ن بالله يبقى إ ي ه ده م ح ب ة الله ولما يقول امتلا قلبه باليوم الاخر د مخافه الله يبقى كانه الراجي, الراجي خائف لا بد أ ن يكون خائف ما في حق دام ا ل م س أ ل ة ب نتكلم في حق الله أ ن تراجي يعني ان تترجو الله ف ب ا ل ض ر و ر ة بسخاف الله ه حكمها وذي بما فأيقن من الله كرمته ت ج فاشتق ا القلب اليه وحرص عليه فاصبح ر ض ى الله نصب عينيه ف ب ز ل الجهد واخذ باسباب الفوز هذا الراجي لما مش قاعد كده وقال لا انا ايه راجي الله. راجي عفو الله وراجي ر ح م ة الله زي كثير من الناس الدهماء لا هو الراجي الراجي الراجي يعني امسال قلب قلبه بالايمان بالله واليوم الاخر وعرف قدر الله وعرف حق الله وعرف يعني عرف, عرف عن جلال الله وعن جمال الله و ب ع د ي ن ا ل أ س ب ا ب ا ل ت ي توصله إلى إيه؟ إلى إيه؟ ا ل ل ه س بالاسباب ح ن ه و ت ع ا ى إ م ي ش ك و و ل ي د ل لا ح ده ا ل ع ك س ده هو ا ش ت ا الجنة ا ق ى إلى ش توصله ا ق ل الى معرفة راجع عفو الله راجى رحمة الله وبعدين وبالتالي خاف من الله من وبعدين سبحانه وتعالى واحد مش عارف ح ا ج ة ق ايه ع د اما التمني فحديث نفس بنوال الفوز مع عدم الاخذ بالاسباب حديث نفسي يعمل ومعليش رحيم ومعليش دي, آخر مرة دي طب لما رمضان يجي ربنا وربنا رمضان غفور رفيصة مسامح الخطأ لما اللي اخر طب وارتكب فضيع جاي وحكا وارتكب الله ونواهيه وارتكب ن و ه ي ه واتبع ما يسخط الله وتجنب ب م ر ضي ثم يربو رحمه الله فهذا من غرور النفس والشيطان الراجل المتمني الله بقى الأماني بالإضافة النهيج شاء الله ده أسائل أتب على الله أسائل لأنه اتهم الله أول حاجة يعني هذا للذي ير... للذي الله الأماني أسائل الله يتهم الله على إلى على لأنه أول للذي على عدله زمح يتمنى يتهم أتب إن يعني في بقى ده يعني كأنه يقول الذي يعمل زي اللي ما بيعملش الذي يعمل وياخذ ب أ س ب ا ب الفوز ز ي و زي ده ولولا الرجاء برضو ربنا من حكمة لانقطعت و ل الرجاء ل ع ب و د ي ة القلب ولا ما تركت الجوارح بالطاعه ولا ما تحركت ولا ما نهضت يعني الرجاء, الرجاء الحق ر ج ا ا ء ل يعني ز ي ما ق ل ن ا ا ل م ر ة الفاتت ع ب و د ي ة عبودية, عبودية قلب قلب موصول بالله مخلي الزكر بنا تكري الذكر ايه اعلى درجات ا ل ع ب ا د ة ليه لانه ق لابد ب قلب مو ل قلب ان يكون الذاكر حاضر القلب يبقى لابد ان يكون موصول القلب ودي من صفات الراجل, من صفات الراجل. قلب ع ب و د ي ة القلب يعني عبودية ا ل ق ل ل ب ا م ح ب ة و ا ل ا ن ا ب ة والتوكل وكل حاجه هذا القلب مليء ب ا ل م س أ ل ة مشتاق الى الله خائف من الله、الرأي. يرجو ر ح م ة ربنا ع ب و د ي ة القلب هذه ا ل ع ب و د ي ة أ ص م ر ت على الجوارح الجوارح لما بيقوم يصلي ق و م ي يصلي كما, كما يجب أ ن يكون لما يصوم يصوم لله مش لحد تاني وهكذا كل ع ب و د ي ة الجوارح وبلاش ح ك ا ي الصيام و ا ل ص ل ا ة حتى في تعامله مع الناس حتى في تعامله مع نفسه حتى في تعامله مع زوجته يبقى هنا أسمرت أسمرت يبقى الرجاء ده يعني يعني باختصار شديد باختصار هنا ده كده الرجاء الرجاء ا أصمرت أصمر ل ل في الله ا ي ة من آ ي ا ت الله أ و س ن ة من سنه جعلت حتى تنطلق ع ل ج ا ل ة ا ل ح ي ا ة في م ر ض ا ت الله ليه ل أ ن ع ب و د ي ة القلب و ع ب و د ي ة الجوارح وعبوديه ة الإرادات يعني أنت لا تعلمين اللي داخل القلب تعلمين لكن أنت يعني و دي ر ا ج عفو ا ل ل ه و ر ا ج ر ح م ة ا ل ل ه و ر ا ج وراجي جنة رضوان الله وراجع جنة الله خائف من كذا وخائف من كذا وخائف من كذا إ ذ ن فهذه ا ل ا ر ا ض ا ت ا ل د ا خ ل ي ة في مرضات لاول عمره ما يفكر انه ي ز ي ك أ ب د ا وعمره ما يفكر فيك ابدا وعمره ما يحقد وعمره ما, ما وهكذا يبقى الرجاء ده أ س م ر في, في العبد ثلاث حاجات هم جماع الدين و ع ب و د ي ة القلب و ع ب و د ي ة الجوارح و ع ب و د ي ة ا ل ا ر ا ض ا ت ودي م ه م ة فمن ع ل ا م ة ا ل س ع ا د ة أ ن تطيع وتخاف أ لا تقبل من ع... الالهام والارادات ديت ا ر ا د ة الفعل ا ديت قبلك كويس يبقى من ع ل ا م ا ت من ع ل ا م ة ا ل س ع ا د ة ان تطيع وانت خائف الا تقبل ومن علامات الشقاء ان تعصي وانت ترجو رحمه ة ا ل ل دي يبقى ا ده قاعدة غباوة كده ب ل ا د ة ب ل ا انسان د ة تحس ما من علامات ا ل س ع ا د ة ان تطيع الواحد بيطيع ق و ل يا رب تقبل مني زي ع ا م ة الناس اللي زي حالتنا كده يعني يارب تقبل مني و العمالقه من الشقاء بقى انه ايه منفلت وعاصي ق و ل ربنا غفور رحيم يا ستي طب يعني حجبي بنتك و ا ع م ل ه ا كذا كذا تقولك ل ربنا غفور لما ت ت خ ط ب لما تعمل انت ربنا غفور يا راجل انت بس بتحجر ر ح م ة بتحجر رحمة ربنا أيه. يبقى من ا ل علامات ا ل س ع ا د ة أ ن تطيع و وأن أ ن ت خائف ش وانت ف خائف الا تخبر ومن ا ل علامات ا ل ش و ق أ ن يعصى العبد لله سبحانه وتعالى وهو يرموا ج و ر ح ة الله طبعا دي إيه؟ أدب مع الله مع دي أدب إساءة ل نقول لأخر برضو نرجع ل ا م من م قلناها ر ة اللي فاتت ثلاث, ثلاث ت م ب ه الله ا ر ج ا ء ث ا عبوديات ث ب يتم ا الرجاء ثلاث عبادات يتم بها الرجاء اللي ع ب و د ي ة القلب القلب يكون موصول بالله محب لله طامع في ر ح م ة الله ويبقى يبقى لهذا القلب يعرف معنى الانابه معرف معنى التوبة, ويعرف خ ط و ر ة تسويف التوبه ة عبودية القلب بكل احنا أول عبودية القلب. عبودية القلب وبعدين عبودية الجوارح وعبودية ا ل م ر ة اللي فاتت قلنا هذا الكلام لا تكتمل لا يكتمل الرجاء في قلب في عند عبد إ ل ا اذا اكتملت فيه هذه التلات اللي هي عبوديه القلب وعبوديه الجوارح وعبوديه ا ل أ ر ا د ا ت ولا تكتمل هذه الثلاث حاجات التلات دول الا بالاتي كده إلا بما سبق قوله أ و ل ح ا ج ة طبعا ل ل إ خ ل ا ص وتكلمنا عنه قلنا الاستغاثه بالله والاستغفار و ا ل إ ن ا ب ة والضراعه والتضرع و أ ض ف إ ل ى ذلك حسن الظن بالله والدعاء و ا ل ت و ب ة والقنوط وتذكر موت الموت ك لا تكتمل لا تكتمل تانية عشان تثبت مرة ذهني في ع ب و د ي ة ا ل ق ل الجوانع الإرادات إلا ب وعبودية وعبودية ب ه ذ ه الأشياء أن ي ك و ن العبد مخلصا لله ي ك و نزع ن حظ نفسه وحظ الناس نزع حظ الناس وحظ الناس حظ وحظ من اعماله الاخلاق ث ة ي و ن هو ي ع ا ل ا س ت غ ا ث ة طلب الغوث من الله في كل اموره في الصغير والكبير ة والاستغفار والاستغفار حيث حي... تستغفر ربكم انه كان غفاره يرسل السماء عليه الى اخره و والإس... ا ل ا ن ا ب ة الى الله والضراعه والتضرع اضف الى ذلك حسن الظن بالله ودي مساله مهمه اوي حسن الظن بالله حسن الظن بالله هل يعني حسن الظن بالله ان انا اعرف انه بس هو رؤوف رحيم بس يعني الدعاء ا ل و ت يبقى اذا لا تكتمل هذه العبوديات الا بهذه ا ل أ خ ل ا ق أ و بهذه ا ل ت ص ر ف ا ت من ايه من العبد السبيل إ ل ى الرجاء ز يبقى ما قلنا ع د كل الكلام اللي ا ا القلب لتتم كذا وكذا عبودية ب ي لتتم ق السبيل الى الرجاء الاخذ ب ل ل ا أ باسباب الفوز و ا ل ق ر ب م ن صالح ب ان ل الاعمال. من صالح بالاعمال. و ا ل ن ق و ا ل و افعال ل و ا ا ا الاقوال والافعال لا الأقوال الاحوال. الاحوال ل ل ل ل ح و مش بس د خ ي ة كمان. كده ان شاء الله ب ان نبقى ك ل ن ا ي هناك ع د ن رجاعش الله سبحانه وتعالى. ده ا ن م و ض و ع ا ل س ب ويجب ع ا ل ل فات. ا ل ل يكون هم ما قدرش ن م ل ي ف ن هناك ه ع ل ف ع ا شاء ل ل التمني ه هو الاسترسال التعريف الاصطلاح بتاعه وده سهل ق و ي الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على رحمه ة ا ل ل وعفوه. منفلت, إنسان عبده منفلت وضايع ومتكل علي رحمة الله ن ن ن س ا عبده م ف ت ت وضايع و م على ا ي وعفوه نقول فلان الفلان الله بليد. ربنا اقامنا. وجاهد. ده ده بحب ده ده ده ده ده بليد, ده بليد وجاهد. لو كان بيحب ربنا لكان عمل ب م ر ض ا ت الله زي ما ق لكن ل لما يكون مسترسل المعاصي وبيستمتع بكل شهواته في الدنيا و ا خ ذ من الدنيا زي ما قولوا اخد م حظه فيها وبعدين ايه رحمه خلي بالك ما بتكلمش ع ل ى ا ل معاصي الذنوب والكبائر المسائل اليوميه مسترسل في التناعم وفي الترفه وفي الكذب وفي الخدع ا ونفسه ب ع د ي ايه؟ ا ل أ م ا ر ه تخدعه وتخليه ح و ل الكذب إ ل ى ش ط ا ر ة وتحول سوء الظن إ ل ى يعني لا فهمه و ج و د ة فهمه وثقبه ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م ب م كانكم افامن اهل القرى ان ياتهم ي باسنا و بياتا وهم لائمون أو أمن, أمن أهل القرى أن يأتيهم وهم يلعبون افامنوا مكر الله فليامن مكر الله الا القوم الخاسرون هنا ده الله يبقى على معتمد رحمة ع و فالمؤمن و وهو ك د م ه وهو بس ك س أ ل بالعرض طول وشكل ل ة عاوز يعيش, حي يعيش حياته ا ف م يعمل بالطاعات وهو مشفق واجر الخائف طائع ة والفاجر يعمل بالمعاصي وهو يتمنى على الله الامان أ م ن ولذلك يقال ما خافه إلا م م ؤ ولا أمنه إلا منافق أمنه وكانت ا ل ص ح ا ب ة بتخاف ع ل ى ن ف س ه ا مافيش احسن من عمر بن الخطاب اللي هو الفاروق فرق بين الحق والباطل ودخول ا ل إ س ل ا م يعني عمر بن الخطاب وكلنا نعرف قدر عمر بن الخطاب عند الله سبحانه وتعالى كل الناس كل الناس قبل ما ت أ خ ذ كتابتها وقبل ما ي أ خ ذ ذ ا ب ه ا عمر بن ياخذه ا ل إ س ل ا م الى أ ر ش الرحمن ويقول يا ربي ا ل إ س ل ا م الإسلام. يقول المولى سبحانه وتعالى ه و اخذ بيد عمر يارب كنت م ش ت و م ن وكنت مطاردا وكنت مهانا وكنت كذا وكذا حتى أ س ل م هذا ف أ ص ب ح ت عزيزا منيعا أشفع له أن أشهدك حزيفة له لي. رحل قال له أشهدك الله يا حزيفة أسماني أسماني رسولها المنافقين. تعطيه كتابه هذا أسماني من يا ومع حزيفة هذا عمر خطا ونحن في ا ل د ر ج ة الاولى من لا لم يامن النفاق الا منافق لان النفاق يتدسس الى القلب ولذلك زي ما تدسس العبر تدسس ل و لا يتمنى على الله الاماني ويقول أ ح س ن ت الظن بالله دون ان يحسن العمل يرفع يرتع في الدنيا كالبهائم وهو يقول وبذلك أ س ا ء ا ل أ د م مع الله ل أ ن ه اتهم الله بعدم العدل الله سبحانه وتعالى لا عامل يساوي بين عامل عامل للأخرة ولكن ب ي ن إنسان ا ج ه بليد الحس ليعمل للأخرة ل المتمني على ا ل أ م ا ن ي بجعل الله في حسوه في حسيه يتسوى الله ويتسوى عدل الله مع ظلمه ويبدا ح ي ى دا زي ده و خ ل ا ص يبقى ك أ ن ه أ س ا ء ا ل أ د م مع الله واتهم الله سبحانه وتعالى والعزب الله خ ط و ر ة ا ل أ م ا ن ة يجعل النفس إ ح ن ا ق ل ن ايه إ ا ل أ م ا ن ة خطوره ت ا إ ي ه يعني ا ل إ ن س ا ن اللي ن ت عارفه معرفش ا إ ح ن ا كلنا ب ر ض و يعني د ر س ي ن والحاجات اللي معظمكم دارس ا ل إ ن س ا ن دايما ا ل إ ن س ا ن بلاش أ ق و ل الفاشل ل أ عشان منظلمش ا حد ا ل إ ن س ا ن العاجز عن إ ن ه و ينال شيء بيعوض الحكايه دي ب ا ل م درسين وقلين ا ع ل م بنتمال ن ش ي ن ب ايه ل ل ل ل أ ح ا ا م خ يعوض ا الاحلام يسترسب ا ل ل ا ا ل ه ا م المهم يعوض ا ا ل م س أ ل ة دي ب أ ح ل ا م دي أخرى ه و ا ل تملع للأمانة يجعل الأمانة تجعل النفس إلى ويميل إليه الأمن الله م م مع ت أ ة طبعها عذاب هواها تسكن من كده خطورة يبقى هنا خ ط و ر ة ا ل أ م ا ن ه في كلمه واحده تخليه طول ما هو متمني على الله ا ل أ م ا ن ه وعارف ان ربنا رؤوف ورحيم بس يبقى هو حيرتع ز ما ه عايز يعمل اللي هو عايزه ويشوف ي كل ر غ ب ا ت وكل هواه يستمتع ع ن ي ي بها وهو ايه هذه خطوره ة خ ط لا يقف عند حد ابدا مفيش حد يوقفه مفيش حدود ي و ق ف ه وتقوله حضار إ ن الله يعاقبه لا هو مسترسل مع ايه مسترسل مع هواه مع ربنا الغفور الرحيم فقط وقاعد ي ه هذه خطواتها انه لا يتوقف عند حد من المعاصي وتجده كلما ازداد ازداد معصية. تسوله نفسه ال ال ال الأمارة نعمة معصية ازداد ازداد نفسه و ل ك ي ق و ل ه ن ف س هناك ن ي ن هناك من ي ك ا ك من ش ر ب ن ه ا ك م هناك من يكون هناك من يكون ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ا ك من يكون ا ك من ي ك و هناك من ي ك ل ن هناك من يكون ه ا ك من ي ك ل م ا يكون ن ع م ة ي ك ل ن ه ا يكون ن ا ك من ي ك و هناك من ي ك و هناك من ي ك و هناك من يكون ا ك من يكون ه ا ل م هناك م ا ن ي غ ر ط ه ن ف س م و ن ه ن ا ن ي و ن هناك ن و ن ه من و ه ا ك م و ن ا ك م و ن ا ك من ك ه ا ك من ي ك ا ك ب ن ن هناك ك ه ا ك من يكون هناك و ه ا ه ن ا من يكون ه ن ا من ي ه ا ك من يكون هناك ا ك من يكون ه ا ك ه ا ك ن ي ك و ه ا هناك و ن هناك م ه ا ك م ا ك من ي و هواه وشيطانه ويمكن جزء غمد من ش ي ط ي ن الانس والجن انما الاساس هو دول ا ل م ؤ ا م ر ة على هذا الذي تمنى على الله الامانه ي الحاجات دي نفسه, نفسه الاماره ب ا ل س و ايه? ي و م القيامة ي ن ا د ي المنافقين والمنافقات يوم القيامة المؤمنين ينادونهم الم ق ي ا ة ا ل م م ؤ نكن ي ينادونهم ن ن ألم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أ ن ف س ك م وتربصتم وارتبتم وغرتكم ا ل ا م ا ن ي ة حتى د ا أ م ر الله وغركم بالله الغرور كم شوفي كم يوم القيامة المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم القيامة كم المؤمنين من حال لا نقتبس الم نكن معكم داس ربنا سبحانه وتعالى من حفيدكم يوم ا ل ق ي ا م ة دول يمشوا في نور والمنافقين يضرب بينهم بصور له باب ولا, يست... ولا يستطيع منافق أ ن يست... ي... ينتفع بنور المؤمنين اللي, اللي هو جنبه على طول الحكمه حتى لله ربنا ي لا... فت... ور... ح و ل بينه و بينه و ب ي ن و بينه و بينه و بينه و بينه و بينه و بينه و ب ي ه و بينه و بينه و ب ل ه م بينه و ي و ل ك ن ف ت ن ت م أ ن ف س ك م و ت ر ب ص ت م و ب و ف ي ن و بينه و بينه و ب ن ه و ب ي و بينه و بينه و بينه بينه ي ن ي ن ي ن ه و بينه و ب ي ن وتربصتم بماذا إ ي ل التربص الانتظار مع وصول, وصول الامان وارتبتم وغرتكم ّ ا ل أ م ا ن ي حتى جاء أ م ر الله وفي ا ل ن ه ا ي ة و غركم ّ بالله الغرور ا الشاكرا كل على ده رحك على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 ض ح ك ع ل ي ه عدوه ي ب ق ى ان يكون ه ن ا في ا ش ي ا ل ن ه ا ي ة ى لان المتابعه والمتابعه ل د ل والمتابعه والمتابعه من ل و ل ك ا ل ي م ت ا ن في ي ع ن ن ي في م ت ه ى ا ل ج م ا ل ل م ا ال ب الفصل ع ه و ا ل م ه ا ب ع ه و ا عباد و ل م ت ا ل ر ح م ن والمتابعه ل ش ي الفرق ا ل غ ر ه م يقول الله تعالى س بامانيكم ولا م ا ن ي اهل الكتاب من يعمل سوء ا ي ج ز به ويجزى ه م من د و ل الله وليا و ل ا نصيرا ويقول بعد ك د ه ا ل أ م ا ن ي هي ا ل ث غ ر ة التي ينفذ منها الشيطان ل ل إ ن س ا ن قال يعني ا ل آ ي ة دي حنقلها و وحنقلها و بعد كدا كمان شويه ان شاء الله بشيء بشيء بالتفصيل الأمان باب الشيطان الباب الذي ينفد منه الشيطان إ ل ى قلب العبد ك فلبتكن نصيبا أضلنهم أمنينهم أمرن أدانا الإنعام ولا أمرن فلغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من خسرانا خسر المبينة يعدهم ويمنيهم ونعدون الشيطان يتخذ وليا يعدهم مفروضا ولا ولا ولا ولا الله الله الله خسر دول وقد خلق ه ي ه الايه سنقولها بعد كذا إ ن شاء الله و إ ن كانت مش ع ا و ز إ ع ا د ة شرحها لكن سنقولها في م ن ا س ب ا ت هذه المشكله ة او مشكلت ه الشيطان يعدهم قبل ان ي ل ل ن ه م قبل زي ما حنقول إ ن شاء الله قال لا أضل ولا ولا. وفي ل ولا ا أغني و الاخر قال و ي ع ن و ن الشيطان الا هم خ ط و ر ة ا ل أ م ا ن بعد هذا على ا ل إ ن س ا ن الاتي اولا تؤدي الى الاغترار بالله ط ب ايه هو الاغترار زي ما عرفنا ع ب ل كده الاغترار ان يرى العبد شيء على غير ا ل ح ق ي ق ة فتصدر عنه اقوال وافعال غير ا ل ح ق ي ق ة س ه ل ة يعني واحد يشوف موضوع الموضوع على غير حقيقته قراراته بعد كده حتى في حياتنا ا ل ش خ ص ي ة واحد جي جي جي حكموك جمحة في قضية زواج او طلاق او اي حاجه والمعلومات كلها مش ك ا م ل ة عندك م ع ل وتحكمت م ا مش كاملة عندك و ت ي واخدت قرار على, ال على, على المعلومات الغير ك ا م ل ة عندك هل قرارك يبقى صح لا يبقى نرتفع شوية بالمسألة المغطر الغروء الغرو الاقترار الشيء على غير حقيقته. فتصدر عن هذا المغطر افعال واقوال على غير الحقيقة انسان عبارة ايه انساء عبارة هذا يبقى شوية رؤية غير حقيقته غير وقرارات نرتفع عن عن عن فتصدر ده علميا ما فهيش ك لا م د يريد مش عاوز ا بحث تؤدي ل غ ا بالله ب ق ى ه ان ل ا غ ت ر يبقى ع د م ا يكون ر ه على غير حقيقته ل ا أعرف قدر الله يبقى لابد تصرفاته حيال الله يبقى و و س كلام ي ا ت ه تبقى مش منضبطة مش م لا الإنسان يرى ا الإنسان لا الدنيا يعلم عن الدنيا حقيقتها يبقى تصرفاته حتى ق ق ي ه ا ي ب ق ت ص ر ف الانسان ت ه ا ن ب ل ي ل لما يعلم لا يعلم عن ج م ا ع ة المسلمين وعلى أ م ة ا ل إ س ل ا م برضو ستصدر الانسان لما لا يعلم, لا يعلم قدر خ ط و ر ة الاعلام الموجود ل ي حاليا يبقى قراراته وتصرفاته كلها هتبقى على قدر عدم معرفته وهكذا ولذلك خطورة إلى بالله يا أيها الإنسان الكريم غرك بربك اقترار تؤدي يا أيها ما و غ ر ّ ك م بالله الغرور ولا غ ر ّ ن ك م بالله الغرور الطمع في ثواب الله مع ا ل أ م ن من عقابه وهذا تنافى مع ا ل م ع ر ف ة الحقه ة نبّي أن أنا وأن أبادي عذابي الغفور ورحيم و والأمين العذاب لإغسرار بالله ألا أعلم على الله العبي البيض لا يعلم الله ويغصر بالله إغسراره بالحياة الدنيا أعلم يعلم عن عن إذن يبقى ويغسر نتيجة وبعدين يقوم ايه يصدر عنه أ ق و ا ل و أ ف ع ا ل حيالها ولذلك ربنا قاله في ا ل آ ي ة ا ل ج ا م ع ة ن ب ي ع ب ا د ي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم و أ ن ى عذابي جولان أ م اما ده بالنسبة ل ل ت ر م الصالحين فبيقول تتجافى ج ن و ه م عن ا ل م ض ا ه ر يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفاً وطمعاً. مش طمع بس ولا خ وطمعا ف ا ً و ً مش طمع لا في وصوله ر هنقرأ الأنبياء. طبعاً الآيات كلها لكن يعني مش حد... عليكم ل الانبياء تروح. في سورة ا ل بدا بذكر موسى وهارون, موسى وهارون الكتابة موسى هارون. وبعدين خلي بالك م ا في ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء عشان نفتكر ونقراها أ و ل م ر ة واحنا ان شاء الله اللي مش حفظنا الأنبياء وجام الأنبياء والعزم والعزم、كلهم. بيقول معهم هم هم الأنبياء اللي اللي كلهم دكر إيه وهارون موسى و إ ب ر ا ه ي م ولوط و إ س ح ا ق و يعقوب و نوح النادم القبل و داود و سليمان و أ ي و ب و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي س و ذلكفل و ذلكفل و ذلكفل و ذلكفل و ذ ل ك و ذلكفل و ذ ل ك ل و ذلكفل ل ك ف ل و ذلكفل و ذلكفل و ذ ل ك ل و ذ ل ا ل و ذلكفل و ل ك ف ل و ذ ل ك ا ل و ذلكفل و ذ ف ل و ذلكفل ا ذلكفل و ذ ل ك و ن ل ك ف ل و ذ ل و ر ه ك ف ل و ك ا ن و ا إيه و ذ ك ف ل و ذلكفل و ذلكفل و ذلكفل و ر ه ك ف ل و ك ا ن و ا ل ن ا خاشعين يعني بعد ما ذ ك ر ك ل ه ذ ا ا ل م و ذ ك ف ا ل ط ا ه ر ذ من أ و ل بقى الاخر ح ا ج و قال انهم كانوا يسارعون, يسارعون مش يسارع ر ع و ن ي س و ن يسارع بعضهم بعضا يسبق بعضهم بعضا المصرعة ا ل من م في ع ل س الخيرات ويدعون بهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هؤلاء هم إ ي ه هؤلاء هم ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل م ر س ل ي ن واولي ا ل ع ز م و ا ل ر ص ل يبقى كيف, بقى كيف بمن كان مثلنا يقو يقو يتمنى على الله الامل نمره ت ن ي يبقى قلنا اول ح ا ج حاجة خ ط و ر ة التمني خطورة ان ل ت م ي ان هو ايه يؤدي الى الاغترار بالله واضح ولا في حاجه من عاوز استثاره ل ف ر م ك و التدبير الخفي يكون من الله سبحانه وتعالى على غير ما يكون من العباد <تصفيق> آه. آه يعني هو ايه كل صفات الله يعني ربنا رحيم و أ ن ت رحيمه هل رحمتك هي ر ح م ة الله لا ربنا سبحانه وتعالى تواب و أ ن ت ت و ا ب ة هل هي ده دي دي ا ذ ا فكل شيء كل شيء كل وصف من صفات الله صفات كمال وتنزه عن الايه ل ل ا لازم نقول كده يعني انا بقى اقول ايه بعض العلماء يقول ك ايه صفات الله ان احنا ايه ننزهه عن, الإيه عن الـ يعني الـ الامور ا ل المتدنيه لا انا بنزه الله عن الكمالات ا ل ب ش ر ي ة اذا فمكر الله غير مكر ده مكر وده مكر مكر الانسان حتى اذا أنا إذا, اذا مكرت مكره حسن ب... التدبير الخفي إ ن يقول ل ان ي ه ا م ر ق و ل لك ان ه ا ك ر يقول لك ان ه ن ا م يقول ل ان هناك امر ي و ل لك ان ه ن ا م ر يقول ل ان هناك امر يقول لك ن هناك امر يقول لك ان ه ر يقول ك ا هناك ا ق و ل ك ا هناك امر يقول لك ا ا ر يقول لك ان ا ك ا ل لك ا ا ك ا م يقول لك ان هناك ا م يقول ك ان ه ا ك ا ر ي ل لك ان هناك امر ي ق و ك ا هناك امر ي ق ل لك ان يقول لك ان ه ن ا امر ي ق ان ن ا م ر يقول ل ن ا ل ح م ل ه أ م ك ر ب ي ي ه ن ا ر ي ي ي ي ي ي و ل ا مش م م ك ن ك ل ن ا ج ربنا لما يصفه ا م ك ر السيئ لانه سيئ لانه سيئ لانه سيئ ل ا ل م سيئ ل ا ن سيئ لانه سيئ لانه سيئ لانه سيئ ل ا ن سيئ لانه س ا ئ لانه سيئ لانه س ي ء لانه س ي ا ن ه سيئ ا ن ه سيئ لانه سيئ لانه سيئ لانه سيئ لانه سيئ ا ن سيئ لانه سيئ لانه سيئ لانه سيئ لانه ي ئ ل ا ن ي ئ ل ن ه س لانه ي ئ لانه سيئ ل ا لا يمكن ان, إيه أن يرقى إ ل ي ه أ س م ا ع أ و أ ذ ه ا ن أ و عيون العباد ماشي واضح بقى أ و ل أثر سيء أول سيء خ ط و ر ة من خ ط و ر ة التمني على الله قولنا ا ا غ ر كفاءة ل ه ايه مغطر ب اللي ه من ل هو الاغترال ل و به ا ل ل والقول ي هل إذا لكم دي على ا س ه ا ل أ م ا ن ي أ س ا ئ ل أ د ب على الله أ س ا قليل ا ل أ د ب بالبلدي كده خلينا ايه ملاش الكلام الكبير قليل اقل أ د ب على الله سبحانه وتعالى وصف ربنا بما لا يجب أ ن يوصف به المتمني على الله هذا المنفلت هذا ال ال ال ال بياخد بينهل من الدنيا ونعيمها وطرفها وكلها وقاعد يتمنى على الله الامانه نمر خطورته أ ن ه أ س ا ء ل أ د ع على الله يقول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أ ب ن ابناء ء الله و أ ح ا أما ه حصل حصلش تذكر ربنا النار وإحنا ما هنخش ما إن وقالوا إلا ما إيه إيه زي حيجي مش ما ش الله المهم قالت ا ل ه ي واحباؤه د و ل ن ن ص ا ر ى ن أ ن ء الله、وأحباه. هل هم يقولون على أ ن ف س ه م سيبك من عيسى بن هل على أنفسهم إنهم من انهم ن ه من م سلاله ة ا ل ل م ع ن الله ه كده؟ ا يعنون بهذه ا ك ل م ا ت ن م من سلالة الله؟ ولكن يعنون معنويا أ ن الابن حبيب إ ل ى الله وحيعذبه ا ي يبقى أذب بعدة اعتبرات بأنهم بملايك هم الله الله مع يعني نفسه أساؤل وصفوا الوقت وفي ز ع و ا عنه صفة العدل صفة ونحن أ ب ن ا ء الله و أ ح ب ا ب ه و ا ل إ ح د في عدل الله وحكمته والبعد عن الدين أ د ي برضو تابعي ط ب ع نفس الموقف اللي هو إ س ا ل ع الله الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ا ل ع و ل إ ل ى كتاب الله ليحكموا لهم ثم يتولى فريقهم م ن وهم مولود ذلك ب أ ن ه م قالوا لن تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م م ع د ل ا ت وغرهم في دينهم مكانوا يفترون هما خلوا قرار انه ل انت مساهم النار الا ايام ا ع ا د ليه لانهم ابناء الله و احباء ه الله ا ي ياريت ب ن د ا ت ت ا ل د نخلي ه ي ع ن يعني ي عفوا الوحد لا ي ب ر ن ف س ه م ن ه ي ح ن ا ب ن ق القاتلة و او ل الاثار الاثار ل م خ ي ف ة او, الأثار المخيفة أو ال... التي يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا يمكن وصفها للتمني على الله احنا قولنا اولا الاغترار بالله ل ن م ر ه ا ث ن ي ن اساءه الادب مع الله ل ن م ر ه ث ل ا ث ة هذا التمني يعني ان هذا العبد ركن الى الدنيا ركن الى الدنيا ما دام ركن الى الدنيا ليس الاخر وخلي بالكم خلي بالكم ا ل ف ك ر اللي احنا قلناه زمان ي ع ل م بين ايديهم ومخلفهم انا وانت كل واحد منا راكب مركب. مركب المركب ماشيه بالمقدمه بتاعتها كده بس انا ظهري للمقدمه وانت ظهرك الى المقدمه انت ر ك ب مركب ماشيه للاخره المركب متجه بيك إ ل ى اخره وظهرك إ ل ى م ق د م ة المركب وعينيك الى إ ي ه إ ل ى مؤخرتها الدنيا ل أ ن ك لا تعلمين ع ل ى الليل هو الذي يعلم يعلم ما بين أ ي د ي ه م اللي قدامنا دلوقتي وما خلفهم ف إ ذ ا عندما تستشرف العيون الدنيا وترك إ ل ي ه ا ضاع ع ل إ ن ن س ا ض ا ل إ ن س ا ن ليه؟ ل أ ن ه عندما ركب ان الدنيا حتحصل ع د ة حاجات أ ه م ح ا ج ة يعني يمكن مش وقتها دلوقتي اخواتكم درسينها معايا أ ه م ح ا ج ة أ ن ه لن يستطيع أ ن يعرف غ ا ي ة وجوده في الدنيا ايه بمعنى بمعنى غ ا ي ة وجودنا إ ح ن ا في الدنيا ايه قلنا ما خرقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدوه ن ن ا الأمر يقفعت و غ ا ي ة ا ل إ ي ج ا د الابتلاء يبقى لو ا ح د س أ ل ن ي أ ن ت موجود في الدنيا ليه تعطي ا ل أ م ر لك والابتلاء من الله عشان إ ي ه نتصفى أخر, آخر اخر ل إ ا م آ الازمه م الإنسان يركن إلى الدنيا وتكون الدنيا هام الحقيقة؟ لماذا إلا جاي إلى كل هل هل يعلم يركن وتكون أنه عرف موجد هذه ي ل ب ه ة يأكل وينام ونتهين يأكل ويشع وينام ويفرعص ويبقى、أهل. أدي أدي ي كده وخلاص على ل هام إ يبقى إ ذ ن أ س و أ ما يمكن ب ر ض و أ ن يكون هذا المتمنع العثماني أ ن ه ركن إ ل ى الدنيا ركن والسبب في ذلك ا ل أ ه و ا ء محبته للطرف محبته للاشياء ا ل ف ل ا ن ي ة محبته هواء يعني كل ما يريده كل ما تميل إ ل ي ه النفس كل ما ت يحقق النفس ي ه ل ا عاوزه كذا حاضر عاوزه كذا حق باطل حق ب أ ي حد وسبب ا ل في ذ ل ك الهواء أ وركون ا ل بسببها ل ل د ن ي ا فلا تقرر ح ي ا ة الدنيا وما ح ت ة الدنيا إ ل ا م ت ع ا ل غ ر ولما ر و ع و أنما ا ل ح ي ا ة الدنيا ل ع ب و ل و ن ل و ت ف ا خ ر بينكم و ت ك ا ف ر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كما تلغيث ان اجابكم فرن ب ا ت ه ثم يهيبه ر م ص ف ر ة ثم يكونوا حطام ة وفي الاخر ة ع ذ ا ب شديد وما ف ر ه م الله وردون ا وما ح ت ة الدنيا إ ل ا م ت ع ا ل غ ر وصف ر و الله سبحانه وتعالى ا ل ح ي ا ة الدنيا بما يكفي ف ا ل ق ر آ ن والركون اليها ي ع ن ي احنا بنقولش ن ت ر ق ه ا لا بس متكنش ا و ز ي ما دايما نقول متكنش ا و ف ي قلب العبد ميكونش الانسان عبد ل ه ا ميكونش ا ا ن س ا ن عبد ا ل ل ي تكون ف ي ايده هو ا ل ل ي هو هو ا ل ل ي يسخرها هو ا ل ل ي ميكونش ا تسخره لمعاصيه الله اذا ركن الى الدنيا وكان هواه هو قائده يبقى خلاص اصبح عبد ا ل د ن ي ا وانتهى امره ولذلك حتى ربنا بمنتهى ا ل ر ح م ة ومنتهى اللطف ومنتهى الود يقولي عمران ق يقول و لنا ا ل آ ي ا ت بتاعت زينا ي الناس عشان يعرفنا هو ده قدرها إيه, ايه الدنيا الحاجات اللي قالها زينا ل ن ا س ق ب ا ل ش و ا ا ت النساء بنين قناطير مقنطره من د ه ب ا ل ق ض ة خيل م س ا و م ة انعام حرب طب في ايه غير كده غير س ب ع ثمن حاجات دول、فيه. في ايه في الدنيا غير كده كل حاجات لما جه قال حيستبدلنا قال إ ي ه قل أ انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات ه م تجري تحت الدنيا فيها من أخال و أ لأولاد ز و ورضوهم ولا ولا ا مال ه م مصخرة ر ك ا ولا ولا ي ب أطنبيل ح ر ولا أ ن ع متاحه ولا أرض ولا عزب ولا أي حاجة ا أرض أي عزب ن ه ى كل م ن ذ ه لها الأمور ليست لها خيمة وللا نحبه عشان تندفع ع ج ل في ا ل ح ي ا ة ليس لا تكون هي المسيطره ولا ت كون عبد ل ه و السبب في الاغتراب بالله وبالدين وبالدنيا الداء الوبيل وهو التمني ا و ا ل أ م ا ن ي و الم ده أ نكن معكم دول زم قلنا قبل كده يردون عليهم قالوا بلا و لكنكم فتمتم أ ن ف س ك م و تربصتم و ارتبتم حتى اداء ام الله و الركن بالله、الأماني. طيب احنا م س ت ر س ي ن بعض ا على كده يعني عشان ح ن ل ق ل ن ق ل ة تانيه خ ا ص يعني مسترسين ببعض ادي ا ل خ ط و ر ة ووصلنا الى ان الركون الى الدنيا هو داء وبيل, دا وبيل لانه حينسين ا ل ا خ ر ة وبعدين الدنيا كلها هي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وذكر كل المتاع فيها وبعدين قال دي المتاع الحق وهو كيت وكيت وانتهينا على كده كل ا ل م ي جه في ا ل ق ر آ ن و ج ه ا جه في ا ل س ن ة واللي ج ا ء على أ س ا س ي ت ن ا علماءنا وسادتنا ونصحونا ب ه وقراءتنا وكتبنا وكل ا ل م ك ت ب ة ا ل إ س ل ا م ي ة اللي, اللي مليانه ال... به... بهذه العلوم كل هذا مش ن ف ع ه يبقى السبب الرئيسي بقى ايه لا سبب الجهل كل ا ل م ن ظ و م ة اللي فاتت دي كلها والركون الى الدنيا والاغترار بالله والاغترار بالدنيا وبالدين كله سبب الجهل بالله قبل فقط ربنا نبقى نتكلم هل إذا علم الانسان عن الله عن صفات الجمال الجلال الله هل ركول لكن ما امني رحيم اذا صفات وصفات حياته؟ ان عن عن ستكون انا حيعرف عدم والعدم ويعلم صح في وان الكون دي ابادي قائم على العدل والعلم و ا ل ر ح م ة و ا ل ق د ر ة وان دي م س أ ل ة مش س ه ل ة يبقى هنا لما بيتمنى على الله يامن ه بينفع عنه عدله وبينفع عنه رحمته ايضا لانه لما يساوي بين الفاسد والطالح والصالح يبقى نفع العدل ونفع ا ل ر ح م ة يبقى سبب كل هذا ا ل ج ح ي حتى لو كان الانسان عالما ما لم ت ك ت ب ل فيه ع ب و د ي ة القلب خلي بالك معايا الله يخليك حتى لو كان الانسان عالما ع ا ل ما ما لم تكتمل فيه ع ب و د ي ة القلب و ع ب و د ي ة الجوارح و ع ب و د ي ة الارادات بالاخلاص و ا ل ا ن ا ب ة والضراعه والتبرع الى الله وحسن الظن به وتذكر الموت والذكر وكذلك, حتى يقول رب وكذلك جعلنا لكل نبينا عدوا شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غ ر و ر ة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون و ل ت ص غ و إ ل ي ه أ ف ئ د ة الذين ل يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة وللغوه وليقترفهم وهم مقترفون <تصفيق> عشان الحريصين ل ي ا ن ا ا ل ح على تدبر ا ل ق ر آ ن ي ك ت ش ف و ن فيها ايه الخطوره فيها ح ن ق ر أ ه ا واحده ة ح وحنعرفها ي ي ا ر ت ا ا احنا ما احنا اتفقنا الزمان احنا في مجلس قراءة من ان عاديين ده مجلس في ق ا عاوزين ء ة بنتعلم ن ت معلومة س ك ش من ما مرام الاية ل ل دية شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ف ض ر ه م وما يفترون ولتصغى اليه ا ف ئ د ة الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا م بهم مقترفين ا ة ببساطة كده. زخارف زخارف يعني والآية تقول والزينه تكون للاشياء ي أو لل أو لل أو لل والاقوال حتى اقول لك ل ا م ه و زينه ة ك الاشياء ا ء و ا ل ل زينة مرئيه احنا بنستنبط م الاية انا من الايه ي ر كل بمساله خطيره ن لما ينكل جدا ل ا ي ينكل, ينكل ه الاشياء إيه م ر ئ ي ة و ز ي ن ة الاقوال م س م و ع ة خلاص كفانا طيب يكو... طيب. لما كون بقى ز ي ن ة الاشياء م ر ئ ي ة الحسبتها ا ع ت ايه البصر شاعة. و ز ي ن ة الاقوال م س مسمو... م و ع ة يبقى الحسبتها ا ع ت السمع يبقى انت ح ك ت ي ن في الايه السمع والايه البصر لما ح ن ق ر أ ا ل آ ي ت ا ن إ ن شاء الله بس متفقين على كده、طيب. فبذلك يكون البصر والسمع وحستان ادوات الادراك إ ر بالإضافة إلى القلب اللي ا ا إلى ل هو、الفؤاد. يبقى عندي أدوات ا ل إ ا ل ا ت ا ل م و ن شيئاً وجعل لكم السمع والابصار و ا ل ا ف ئ د ل ثلاث حاجات تقول في ا ل آ ي ة والله موجودين بس احنا ا ل ل ي ع ا و ز ي نتدبر ن القران ق بقى ر أ الآية عشان يقول عز وجل وكذلك ل العز وجل و جعلنا لكل نبي ع د و ا شياطين ا ل إ ن س والدين يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول ايه و ا ح د ة ماشيه صح ولا ط لا ولو شاء ربك ما فعلوه تبا ده فعل. ف ع ل الإنسان بيفعل هو أشياء ف َ ض َ ر ْ ه ُ م ْ وما ََ يفترون َََُْ التلت و َ ا ل ْ ت ْ غ َ ى اليه َِْ أَفْ افئده لكن موجود في الآية خبالة ولا نشو ن موجودة م حد في ف ا الفؤاد والتصغى عليه ا ف ي د ه ا ل ا ي ة دي في ص و ر ة الانعام افتكر ي كميه وثناشر او مائه وثلاثه <تصفيق> وكذلك ت ع ل ن ى لكل ن ب ي ه عدوى من المجرمين شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض ذ خروف القول ز ي ن ة القول ولو شاء ربك ما فعلوه بعدين الحاجتين القول والفعل القول الاشياء و ا ل أ خ و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل فذرهم ما يفصلون ولتصغى اليه افئده وليقصركم وهم مخترفون دي صعب ش و ي ة لكن اعتقد ف ه ل ة والله, والله ولولا ي كانت... كنت ت حضرتك عاوزه حاجه كلمه ربنا يعوز ي ن ك ل الله ع ب ك ينكل العب ل ل ا ي ن ك ل العبد ينكر يعاقب حساب شديد يعني يبقى هنا إيه؟ الآية هنا ت ك و ن و ز ي ن ة ا ل أ ش ي ا ء م ر ئ ي ة و ز ي ن ة ا ل أ خ و ا ل م س م و ع ة فبذلك يكون البصر والسمع والحاستان من ادوات ا ل إ د ر ا ك الثلاثه بالاضافه الى القلب والفؤاد لما قال في الأقوال، الآية قالت ل ا ق في أ ويقول ا ا ل ل آ ة ا ا ل ل ت إيه زخرف ق غ ر ر و الله و ى فعل ولو شاء ربك ما فذرهم فترون الفؤاد والتصغى إليه الذين بالآخرة يرضوه إليه وما للمؤمن واستجاب والتصغى واللي واللي أفئدة يقترفون مقترفون ويقول الله عز وجل إ ن السمع والبصر كل أ و ل ئ ك كان عنهم م س ؤ و هذا الذي تمنى على ا ل أ م ا ن الله ا ل أ م ا ن ي فقد من غير من يحس ا ذ و ا ت الادوات ا ل ث ل ا ث ة بموجب ا ي ة الانعام دي يا رب اكون عرفت اقولها ووصلت ص ل لسماعك اكمل ت ل ا اعرف انا نفسي نفسي احس إن كنت و ل س م ا ع ة صورة الانعام بالذات قاية الانعام بالذات دي دي اريها تانية زي ما قلنا في في الآيات التانية فليحضر الإنسان مرة فليحضر زي في وليعبد الله, لأن من عبد الله خائفا ً راجيا ل الله ومن عبده طائعاً فقد فقد تمنى على الله الإيمان بالله قال ابن سعود كفى بالكفى بالله كفى بالخشية علماً بالإضطرار جهلاً ك كفى وكفى ن من ومن تمنى ابن و واعتر سعود ط طائعاً رحمة عبده فقد فقد كفى ب ا ل خ ش ة عندما تخافين الله ف أ ن ت علم بالله والعياذ بالله عندما يعني يكون جاهل يبقى إيه خلاص تمنع ل الله ا ل أ م ا ن ي فمن خ ش ي فقد علم ومن تمنع ل ى الله ا ل أ م ا ن ي فقد جاهل طيب ابن القيم نحن بنقراه الكتاب ده هو نعم كفى بالجاهل ايه ولد كفى ب ا ل خ ش ي ة علما ً وكفى كفى بالخشيه علما ً اللي عندما ي علمًا يعني تخفي ك و ن ش خ خ ش ي ة الله ف أ ن ت ع ل ا كفى ب ا ل خ ش ي ة ع ل م ً ا ل أ ن الخائف من الله عالما ً وكفى ب ع د ي ن و بالاغترار جهلا ً يعني عاوز يقول إيه؟ ان العلم و كل العلم في خوف الله والاغترار الجه... في الجهل بالله ولذلك قال بعدها فمن خ ش ى فقد علم ومن تمنى على الله الاماني فقد جهل جاهل ولا عبدالله ان شاء الله بليد نكمل نقيم الواثق ل م كده ان شاء الله مع بعض. وطبعا كلنا لتمنى إن احنا بيقول إيه؟ الفرق بين الثقة بالله يلتبس قد و ل لي لا فعل ما امره الله به واثقه بالله في طلوع ثمرته و تنميه ت ا و تزكيتها ا ل و ا س ق ب ا ل ل ه ا ل و ا س ق ب ا ل ل ه مشا ل م غ ف ر ا ل و ا س ق بين ال, ال... ا ل و ا س ق ب ا ل ل ه ع ن د ه يقين ع ن د ه يقين ان الالو سيدنا رسول الله ان ن ص ف ا ل ا م ر ة ي ن م ي ه ا ل ك م ر ب ك م حتى تصبح م ث ل ج ب ل وحمد متاكد م ت أ ك د من حياتي عند ه ث ق ة كامل ة به ي ان نصفه م ر ة ح ي ربنا ح ي ن ا م ي ه ويكبره كما يربي احدكم فلو او تبقى زي الصدقه تبقى الجبل الاحد واثق ان ما, ما عند الله يبقى وما عندكم انتم طيب يبقى الواثق بالله الواثق بالله. عارف البذرة البذرة كغارس ان شاء الله تنم、وطلق. زي مين؟ كغارس الشجرة وبازر الشجرة الارض أ م ا المغتر العاجز قد فرط فيما امر, فيما أمر به وزعم أ ن ه واثق بالله و ا ل ث ق ة إ ن م ا تصح بعد بذل المجهود فقد غرته نفسه وشيطانه وهواه و أ م ل ه الكاذب بربها حتى أ ت ب ع نفسه هواها وتمنى الله الحذار كلام القيم ابن و ر ثقتك بمن لا به وثكونك إلى من لا إلى لا ورجاءك النفع فيما يوثق يسكن به إليه ليس الثقة سكون النفس إلى إيه؟ فان الله سبحانه وتعالى او الى عطاء الله او الى اليقين بان ما عند الله ينمو ويكبر ويكبر ويكون هذا اليقين اما بقول ي بام الغرور ا فثقتك بمن لا يوثق به وسكونك الى من لا يسكن اليه ورجاءك النفع فيمن لا خير فيه هذه الرجاء افعار قاود الرجاء التغاؤثة كبير يبقى في بين بين ايه ومن اعظم الاخطار ان ترى المولى عز وجل يتابع عليك نعمه وانت يقيم على ما يكره في الله سبحانه فيشتريطان وتجاوزه وحدثهم ب ا ل ت و ب ة لتسكن قلوبهم ثم اضع في طريقهم التسويه ق المقطاع اللي ا على ل ل بيتمنى الاماني ما بنقولش ان هو مش عارف حكاية التوبة ومش عارف ان بنقولش الزمن هو عارف. بيقول التوبة مش ومش ارتكب وجبة. هو هو هو ايه اه عارف. طيب إ ن شاء الله نميه رمضان انا هبطل إن السيارة هنا إيه دخله هو إيه ما؟ من مكر الشيطان وخبصه إ ن هو يعلم إ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يعلم إ ن هناك باب اسمه ا ل ت و ب ة وعشان عشان الشيطان يخاف, يخاف ان ي ل ب ج إ ل ي ه ا هذا ا ل إ ن س ا ن ثم يتوب فعلا فيتوب الله عليه ل أ ي و م يقول ه إ ي ه يحط له باب جديد كده اسمه س و ف ة ان شاء الله. كمان بقى لما لما, لما يحصل. بقى سوف وضع ل ل قالوا اللي الكبير والعزبالله. ذ ك باب بتاع سوفى هي جهنم ثم في طريقه التسويف حتى حتى هجم الاجل فأخذوا على, فاخذوا على اسوا احوالهم قال تعالى وغرتهم ا ل ا م ا ن ي ة حتى جاء امر الله وغركم بالله العظيم بعد ما يقرا بكره طيب دلوقتي لما بيجي نقول له مثلا كذا ت ق و طب لو رمضان فضلوا ش ه ر ي انا بعد ن إن شاء الله او ل رمضان حيع حيع حيع حيع حيع ح ي ب حيع حيع ح ي ي ع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع ح م ع حيع حيع حيع ح ي ف حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع ح ي ا حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع حيع ح ي ي ده بقى اللي هو إيه وصل ايه و لمرحله كبيره رب. لما يدي له نعمه يح يجي يقول لنا شوفته ده او هو بلاش يقول لنا بلسان ب حاله يحس انه و ب يستحق هذه ا ل ن ع م ة وانه و من عباد الله الصالحين يقول ايه هزا الصلاة في في صورة في أي أنا ذلك ومستحق الساعة قائمة ثم زاد في غروره ولئن رجعت إ ل ى ربي ان لي لعنده ا ل ح س ن ة فالمغتر بشيطان ا ل مغتر بوعده وامانيه أو أو أو م ن يصل ل به ر ب ا أنا, إيه أنا وأنا المنتاج فوق وضحك ص ل بيه عليه الشيطان وضحك أيه وخلي ح ك ايه و ى وخلى وصل الى منتهى الى وصل الى منتهى ع ن ي وصل و الى ل طريق لي رجعت له فالمغترب الشيطان مغترب وعديه وامانيه المشكلة اصلا فرصة فلذلك ولذلك وعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله و استغفر ل ذ ب ك كنا دائما نقول ا ل ع ل م قبل العمل و ربنا سبحانه ليس نافله أ ن يقول ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من القلق ا ق ر أ و ربك خ ل الذي علم القلق أ و ل ما نزل ا ل ق ر آ ن والعلم زي ما قال ابن القيم ن ش و ف ي بقى أ ن ا قلنا أ و ص ل ه بالكتاب بتاع مفتاح دار السعاده قالوا شرح ا ل آ ي ة ب ت العلم ع ا في حوالي 250 شرح في ا ل ق ر آ ن الكريم على لسان الشيطان و ل ع ا س ا لنا ي ن ا ل ل ي نحن ا ك ن نحن نحن ا ح ن نحن نحن ن ا ن نحن نحن ن ح د ة ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ف ا ي د ة في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل إ ن س ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ف ل ي غ ي ر ن ا خلق الله أدي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ومن يتخذ الشيطان ولياً الله خسر العام ولا الله الشيطان ال القران ش ي ولياً ط ا الله ن فمن ذلك ف ب يحذرنا تحذير بعد الكلمتين دول ي مبينا ا الله خسرانا من ذلك فقد خسر يعني قال الكلام اللي على لسانه خطه العمل على لسان وخطة عمل. الكلام اللي على لسان الشيطان خطه عمل اخدها على عاتقه والكلام اللي ربنا حذرنا بيه تحذير من الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون لا فقد خسر خسرانا قال المعركه يقول شكل ا ل م ع ر ك ة ن م ر ة واحد الإضلال. الاضلال بالصرف عن طريق الهدى وسازين الاقوال والافعال ثم بصرف الافئده على الحق ل السماء والبصر والفؤاد هذه ثلاثة دول, دول, دول في ا ل ط ا ع ة أ و في ا ل م ع ر ف ة أ و في العلم ويكون هذا ا ل إ ن س ا ن قد ضل أ و خد طريق غير طريق الهدى ولذلك قال هو أ و ل حاجه ة ل ولا وتازين الأقوال والأفعال أضللنهم الضلال بالصرف الهدى والأخدام قلنا الهدى الضلال إحنا عن عن إيه؟ الهدى طيب بيصرف بالصرف طريق طريق طريق عن بأنه يقول ص ر ر ف عن ط ي الهدى ت ز ي ن ا أ ق و الله و ا أ الأفئدة ف بصرف ع عن ا الحق ا ل يقول ل ل ثم عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثان ي ع ر فيه ليضل عن سبيل الله ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ ل م ع ه د إ ل ي ك م يا بني آ د م أ ل ا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين و أ ن ا اعبدوني هذا صلاه المستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا يعني شوف هنا ألم أحد يعني يعني وحو... لأن هو قال إيه؟ لاتخذن أ ن ه ق ل ل إيه؟ من عبادك إ ي ه نصيبا مفروضا ا ف َ ر أ َ ي ْ ت َ من َ اتخذ َََّ إ ِ ل َ ه َ و َ ه و ا َ ل َّ ه ُ الله َُّ على َ علم ِْ وختم ََََ على ََ سمعه َِِْ وقلبه ََِِْ وجعل َََ على ََ بصره ََِِ غشاوه َِ فمن ََ يهديه َِْ من بعد ْ الله َِّ أَفَرْكَبُونَ ويقول وتعالى ده دعوة سبحانه الحق ده و ا ل ذ ي ن ي د ع و ن من د و ن ه لا يستجيبون لهم شيء إ ل ا كبار ص ة ك ف ي ا ل م ا ء ل ي ب ل غ ف ا ه ومهارات ا و بلغب ا ل ك ا ف ي ن إ ل ى الظلام ولكن ل د ا ن ا بيجب د ا ع ي ا ل لا ه ف ي س ب م ع ج ز ي ض و ل ي س لهم ن دونه أ و د ا ء أ و ل ئ ك س ي ئ ه و ه ك ذ ا ن ج د ف ي ك ت ا ب الله ا قرأ بنقول من دوني ق و لا ل آ ت ي ت ج د ف ي ك ت ا ب ا ل و ن لهم شيء آية ت ح ذ ر ا ل س ل ا ه لو حدك انت الحاسب الالي ولا حاجة حتلاقي ا ج اكثر من ميه ة آية وخمسين من ي بتقول لك الضلال حضار حضار مية وخمسين آية ل ايه هو قالها اول حاجة قالها خطة العمل اول حاجة إيه؟ لا ظل ايه لنهم ق بتقولك ل م ا ن ي الامان ا لا ا ل لنهم ذ يعني ا ح س ب ي ه ا ان شاء الله لما كده ت ر ا حذار ه هتلاقي ت مية وخمسين آية اكثر من ح ر ر ب ن و ح ذ ك من الضلال و ت ب يعني ن ن م فهمة ز هو ا ل ق ا والافعال اللي ا ل ل تصرفة عن هي طريق ه دلوقتي حياخد العبد ي م ش ي في س ك ة غلط في, زك في, في, في طريق غ و ا ي ة هل الانسان ده هوه ت ت اللي ماشي ا ا في سكة س و ج س م ع سمع صح او بصره شاف صح او قلبه استكان صح لا, لا. يعني ن عاوزين نبقى واصحين يعني واحد خد الشيطان من ايده خلاه قتل بدون ر ا ء الحق عندما يعني خدوا وخلاه يقتل سمعه ذ ا الانسان وبصره وقلبه ك ا ن ولكن ا معاه ع ى بقى حق خدموه لما ع يجب ان م ع يكون م ه م ا ك اشياء ك ف ه ا ل باطل و ر أ ى ا ل ب ا و س م ع و ه ك ذ ا و ب ع د ي ن ق ل ب ه ج ا ب ل ك ل اشياء ل ل م ا خ ر ا ل ا ي ه م ب يكون ا م ت ن ع ل ا ك ا ب ي ا ع ة م ا خ ي ى ن ز ل ن ا من ا ل أ ر ح ا م وربنا سبحانه وتعالى قلت البنت عندما ينكل بعد يختم على بصره وسماء وفناء و ك الكتاب أكثر ذ ا الضلال نجد من في من آية وسماه ل التي أ و ن ا الله و ي ن ق ض صاحبها قد اول ل للضلال أ ما قال و لا اضلنهم ل فهو يعني أن ان ل ل ل ل ض ا ا طريق الضلال ر و حاجة قالها ل أ لَنَّهُمْ ل الضلال ضد الهدى وضد الرشاد والضلال ي هو وضد ا ضد ب طريق ل الحق يبقى أول يعلم هذا اللعين أن الضلال ل ضد هذا ا يبقى أن ط إلى النار أول、حاجة. وأنه عدول الطريق المستقيم حاجة عن ماشي معايا ده ب... احنا بنعرف الضلال دلوقتي اه؟ بنعرف الضلال من وجهه نظر الشيطان ومن وجهة نظر الحق ا ل ح ا ج ة الصحيحه يعني هو ايه لالا اضللنهم اول ح ا ج ة ما قالش اي ح ا ج ة ت ا ن ي ة قال لا اضلنهم لان يعرف ان الضلال هو طريق النار وانه عضول عن طريق الله المستقيم وان الضلال من هو هذه ح ا ج ة الضلال م ن الشيطان و ا ل ه د ا ي ة من الرحمن والضلال ا ل ي ع م ل ح س ن ا ت مثل الجبال ولكن لا تقبل منه و أ ن ه ع ل ا م ة سوء ا ل خ ا ت م ة ولذلك ب د أ ب ق و ل ه ولا اضل ن ه م ليه عشان كل ا ل ح ا ج ا ت دي يسهل عليه ب ق ى أ ن ه إ ي ه ي م ا ن ي ه د خ ل ه في كل المتاهه دي الضلال عشان إ ي ه بعد كدا لما يمنيه يبقى إ ي ه مستجيب له اي يمنيه بقى إ ي ه ي م ن يقتل العنف م ر و التوبه ة التوبة ويمن يم اللي الزنب الاسرار على مع و عمله أو التسويف وهكذا و ان الله رؤوف ا ل رحيم و انه لا يعذب من قال لا اله الا ما الناس يع... ربنا حي... هيعاد ده رب... ده بيقول... شاهد الله وهو منتهك حرمات لا اله ا ل ك الله ولا ادري ونرى أ و ان ل ر ح ي م و لا ه ل يعذب من قال لا اله الا الله وهو اي الادمي لا يعلم انه بذلك قد امتهم الشهادتين وقدح فيهما وهو أن وهوان قال يعني اله بلسان حاله لكن بلسان الحال اله بلسان الحال, الحال كداب لانه لو كان يؤمن بها صحيح ما كانش عمل كل العمل بعد الاضلال و ا ل أ م ا ن ي يسهل عليه الامر、خلاص. يعني هو قال ايه دخلوا في الضلال الضلال سهل على الشيطان دي معركه و قلنا بقول قلنا احنا إيه يعني الـ الـ الـ الـ العمل بتاعته ثم بعد دخلوا في تسويفه الأماني صح؟ اصبح ملكا يد وقع يعني بعد ما اظلوا وبعد ما دخلوا في الامانه ة ي س يسهل ه ايه? يسهل عليه الامر ولأمر ولا ارقل م ولا م امر و ل ا م انهم فلبت في ل استعمال بص ن ق ر أ ا ل ا ي ة كده لا اظل انهم مش كده في نهايه لا اضل انهم ولا أ م ن ي ن ه م ولا أ م ر انهم ف ل ب ت ك و ن اذان الانعام ولا أ م ر ه م فليؤيرن خلق الله ولا أ م ر ا ن فليغيب كم لامس حصلت دي تحس ان ك د ه عدد يعني افه مليانه ايه م ل ي ا ن ل باللمات ط ب لمات ايه دي بقى لا قصر ها ق ص م يا عزيز لام قصر مش قصم ل م ت و ج ي ل لام ق ص م ب يقسم أنه أنه بالله ا د بيقسم ان هو كذا كذا كذا كذا الامر الاول قطع اذان الانعام لتحريم ما احل الله او للندر غ ي ر الله والقصد الاشراك بالله يعني ه ا ي ق ط تعرفين بتوع ا ل س ي د البدوي مثلا يروح قصص حته من الودن دي عشان تبقى ا ل ب ه ي م ة دي ت بتاعت ا ل س ي د البدوي او ا ل ب ه ي م ة دي ت م ح ر م ركوبها او ا ل ب ه ي م ة دي ف ح ل ما يتجوز يعني, يعني مهم بيقطع ودنه لسبب الاسباب لسبب يعني بيحرم ما ح ل ه الله فالي بكل بتكون لاذان العام يعني بشق ي الود دي تشقها كده ش ق ة الفلاحين عارفين ا ل ح ك ا ي ة دي وخصوصا ا ي ب ت و س د البلو ي ش ق ا ل ش ق ة دي معناها ان العجل ده محدش ي ر ك ب ه ا ل ع ج ل ده لبنه محرم على ا ل إ ن ا س ومحرم للذكور العجل ده معرفش ا يعني المهم يحرم أ ح د الله عشان كده ف ا ل بعد الضلال وتمني ا ل أ م ا ن ي يقوم يقول له ايه ا ل أ م ر بقى مين حيقول له لا بعد ما أضلوا لا لا يبقى يقول دخلوا في الشرك على طول يبقى لتحريم غير الحديث يقول عبايح الشياطين دينهم عليهم يشركوا بهم وأنزب بهم قطع خلقت له زال العام أحلى الله للنازل الله كلهم فاكتلتهم هو أتتهم لهم وأمرتهم أو وإن ونفاء وإن ما ما فحرمت أحللت وأمرتهم أن عن سلطانا أن يغيروا خلقهم الحديث ولقاء ا مع بعض هم فيهم ست ساعه قالي ده, ده ا ل م ق ر وده ا ل خ د ي ع ة ب ت ح ت ه وبعدين و ا خد ه العبد والعزم الله بإيه بالاضلال بوظ عليه المدارك ا ل ث ل ا ث ة ب و ظ ه م خالق وبعدين ايه خلاه تمنع الله الاماني بعد ما الحاجتين دول يقولوا افعل ولا تفعل ولا تفعل ب الامر التاني تغيير خلق الله ودي طبعا دي حضرتكم ا عارفينها كلها فليغيروا ان خلق الله قبل ما نقول ا ل ح ك ا ي ة دي نقول حاجه كنا ق ن ا ه ا زمان ا ل م ن ت خ ب ة طبعا مافيش حد بيرى منها حاجه ي ع ن طب ليه يجري عليها حكم اللعن اذا عملت ح ا ج ة م ع ي ن ة ش أ ن ه ا شان غير م ن ت خ ب ة يعنى يعنى د ل و ق ت ي فى أ م ر رسول الله أ و نهى رسول الله عن ح ا ج ة م ع ي ن ة و إ ن اللي حتعملها م ل ع و ن ة ط ب يا رسول الله مين, مين, مين اللي حتلعن اللي شايفها الناس ولا اللي مش شايفينها اللي, اللي هي مش م ن ت خ ب ة ولا ا ل م ن ت خ ب ة ل ه الاتنين ليه الاتنين ل أ ن الشيطان ما ه م و ش م س أ ل ه العمل ي ع ن ي ما ه م و ش نوع العمل يهموا فعل العمل نفسه ل أ ن عندما سواء كانت منتخبه ومش حد شايفها ساعه ما عملت اللي, اللي نهى رسول الله عنه يبقى في ا ل ح ا ل ة دي إيه؟ استجابت لمين إيش يا وضحت ا كده、متاع. ولذلك بنقول ا ل أ م ر ا ل ث ا ن ي تغيير خلق الله وفي الحديث لعن الله الوشمات والمستوشمات والنبصات والمتنمصات والاذى وفي هذا ا ل م و ت ن لا يهم الشيطان إ ل ا العمل نفسه ي عشان م ل ع هو يبقى استجابه له ودون النظر إ ل ى اثاره من عدم والدليل على ذلك أ ن اللعنه قائم في حق ا ل م ن ت ق ب ة ك م ا حق في غير المنتقب بعد ا ل إ ض ل ا ل و إ د خ ا ل العبد في ا ل أ م ا ن ي بمعصيته لذلك ل تعالى استجاب العبد استجاب يقول الله عز وجل ومن يتخذ الشيطان و ل ي ا من دون الله فقد خسر خسران البين وهكذا وصل الشيطان الى ربنا سبحانه وتعالى وصف ا ل م ع ر ك ة في ابلغ كلمات واقصر كلمات يبقى هنا بعد بعد بعد ان وصف الله ا ل م ع ر ك ة وصف جيد جدا جدا بابل الكلمات حذر قال ايه يعيدهم عشان, عشان نرجع نقول تاني ونرجع نتكلم تاني يعيدهم م غ ف ر ة من ربهم في ا ل آ خ ر ة و أ ن الله رؤوف ا ل رحيم لا بعث ولا عقاب و إ ن ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة إ ي ه إ ن هي إ ل ا ا ل ح ي ا ة ن ا دون نموت ونحيا ل ك إيه؟ الغريب ة هنا بقول ي إ ن م ا هي ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا نموت ونحيا و م ا ن ح ن وراثي ن ا ل ل ا ط ب إ ز ا ي ن م و ت ونحيا هالي القرآن مش مش في هل ا ل ق ر آ ن غلط مشكله مشاهد اي م ا ب ي ج و د هنا ف ص و ل ت إ ي ه هل عتقدت انبياء ل أ يمكنه مو م ق و ن ان هي إلا حياتنا إن هي هي ه ن هي هي هي ي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ا ي هي هي هي هي هي هي هي ه و هي ن ح هي هي هي هي ن ي هي هي ه شوف, شوف, شوف الخباسة ه ن ا يعني هم بيقولوا إ ي ه بيقول إ ن هي الا حياتنا الدنيا نموت خلاص ونحيا يبقى اقروا بالحياه بعد الممات اللي هي ع ق د ة التناسق اللي بقيه ي ي ه خاتل و ل لهم كلا وده خلاص وده ت ي في واحد تاني كويس يبقى تاني في واحد تاني يمكن تروح في ملك ولا يمكن تروح في مدامة تمتع ملك واحد حدث واحد ولا كذا روح تروح تروح تروح تروح و و هتطلع هتطلع تطلع ولذلك ا ل ق ر آ ن في ا ي ح ت ه دي يعني كان ي ع ن ي ن ت ه ى القوه ة إن ي إ ل ان إ هي إ ل ا ك أ ن ه بيقصر حياته الدنيا نموت ونحيا هي بس الحته دول مافيش غيرها وما نحن ورح ا لاغل ب ع ث ه خالص م غ ف ر ة من ربي و ان ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة و يمنيهم بما تهواه انفسهم على حساب أ خ ر ت ه م و يعدهم الشيطان إ ل ا غ ر و ر ة اغتروا بالله فلم يقدرو حق قدري و أ س ا ء و ا ا ل أ د م معه و اغتروا بالدنيا و اغتروا بالدين فهلكوا و أ ص ب ح ما وهم جهنم و لا م ل ج أ لهم سواها هذه هذه ا ل م ع ر ك ة و نهايتها ربنا سبحانه تعالى عشان يطيب خطرنا و ما تبقاش القعده يعني كلها بالشكلة قال إيه فمقابل ومن ل الشيطان بعد الاستجابة لأ ا ي ة بعد و ر ه ي و ا ل ذ م ن و اصدق عملوا ل ا ا ا ل ح ت س ن خ خالدين ل النهار الله ه فيها م من جناتين تجري أبدا تحت ح وعظ و من أصدق من الله قيلا فلأحد في وفي الله هؤلاء أهل النار وفي هؤلاء أهل الجنة والنعيم أصدق من ثم يعلن القران آ ن نفس ال... القرآن قائمة العدل في ل ق ر آ ق ا ئ م ة العقاب د ل ل في ا ع لهؤلاء الذين تمنوا على الله ا ل أ م ا ن ي فخسروا أ ن ف س ه م و ق ا ع د ة ا ل ر ح م ة والفضل في الثواب لهؤلاء الذين أ خ ذ و ا ب أ س ب ا ب الهواء إ فعملوا و أ ص ل ح و ا لغاية الله بالإيه بالفرقة المعركة العمل الله وتعالى كان واضح عشان شاء بيان وأسبابها بتاعته سبحانه دي حنختم إن نبين وخطة وبعد بعد يعني أ د ي أدي, أدي حالهم وبعدين قال ادي حال الصالحين اللي هم عملوا ل ل أ خ ر ه قال ايه يعل قاعده العدل, العدل في العقاب الله سبحانه وتعالى يعاقب بعدله يعاقب ك ن لأن دما يفتلك الجنة برحمتين قاعدة العقاب لهؤلاء ا هدف ل ذ ي ن ت م ن و ا ا ل ل الأماني ه فخسروا ق ا ع د ة ا ل ر ح م ة و ا ليس ف ف ض ل ا ل و ا ب ل ل ه ؤ ا ء ا ل ذ ي ن ي ك م ولا اماني ك م و ل الكتاب أمني أ ه من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا ومن يعمل من الصالحات من كان م م ك ن نطرقنا لا ق ر آ ن غ يمكن وكفاءه يتبقى ج ي ل الحمد لله جداً وحجب و ان يكون القران آ ن حتى أخذ بقى ا ا كلها ل في السياق ه في واحد لا يمكن ان يكون واحد. م ا ل ل م ر ن ا ض ل ن ه م كلها م في السياق واحد اسلام الوجه لله يقول تاني ولا خلاص م ش ي ي ن معايا نقول لا يعني مصير يبقى ع ن ي بعد بعد كل هذه ا ل م ن ظ و م ة وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى بينا ل م ع ر ك ة وبين خ ط ة العمل ا ل ش ي ط ا ن ي ة وبعد ما ب ي ن أ ح و ا ل هؤلاء و أ ح و ا ل هؤلاء و أ ع ل ن عن ق ا ع د ة العدل في العقاب و أ ع ل ن عن ق ا ع د ة ا ل ر ح م ة في الثواب و ا ل ف ض يبقى في ا ل ح ا ل ة دي بيقول بيقول ايه قال لا ت ر ك ن ا الايه الايه بقى بيقولك أدي ل السبيل. ادي السبيل وادي طوق النجاه اللي نجيك من كل ن ا لا القرآن تركنا يأخذ أ ده لله الاسلام الكامل وتعظيم أمره فبذلك تعظيم الأمر, الامر الناهي والخضوع لله امره وتعظيم و الاقوال والافعال تعظيم نهيه في الاخلاص والاحوال وهو محسن يعني انسان يكون في ح ا ل ة دي عنده إ ح س ا ن ويبقى أ ن يعبد الله كانه يراه فان لم يكن وراه فإنه يراه فانه بذلك ل الجمال ا الله ا ه و ب إ يراه م الإسلام ا ن فضل و ي مجال ع ي بعد ق ى كده هذه ا ل آ ي ا ت ت ن ه ي أ ي حجه عند العبد أ ع م ل إ ي ه أ س و ي إ ي ه طب أ ر و ح اين أ ج د ي ب ق عندك إ ي ه عندك المرض و و ص ي ف ه وتشخيصه وعلاجه ا ا ا ل د و ء ب ت ه و ع كل حاجه ة وأسأل الله